إني آنست نارا سآتيكم منها بقبر أو آتيكم بشهاد قبص لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أنبورك من في النار ومن حولها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 وَلَا مُدِيرٌ وَلَنْ يُعْقِبَ يَا مُوسَى لَا تَخَبَّ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَعْفُوَ الَّمَثُمَ مَبَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ وأدخل يدك في جيدك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاء هم آياتنا مرصرة قالوا هذا سحر مبين وجعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين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 وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لِنَا مَنْطِقُ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضْلُ الْمَبِينُ وَحُشِرَ مِسْوَدَايْنَا جُنُودٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيرِ فَهُمْ يُزْعَمُونَ حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادٍ نَّمَلِقَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ لكم سليمان وذنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا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 وتفقّد الطير فقال مالي لا أرد هدهد أن كان من الغائبين لا أعذبنه عذبا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأثيني بسلطان مبين فما كنت غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم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 أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْقَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا يُخْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قَالَ سَنُنْذِرُ أَصْدَقَتُكَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون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 فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أتُمِدُونِي بِمَالٍ فَمَا أتاني الله خيرٌ مِنْ مَا أتاكمْ بَلْأَن تُم بِهَدِيَتِكُمْ تَفْرَحُونَ إِرْجَعْ إلَيْهِ فَلَنَأَتِيَنَّهُمْ بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أبلتهم وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ وَإِيَّكُمْ يَأْتِينِ بَعْرْشِهَا قَبْلَ أَيِّ يَأْتُونِ مُسْلِمِينَ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 وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قُل لَّنُكثِرَ لَهَا عَرْشَانِ نُرِيدُ أَن تَهْتَدِيَ أَم تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ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 إن كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلم لما وعدته حسبت له جدة وكشفت عن سقمنا قال انه صرح مرود من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أقاهم صالحا أن أعبد الله فإذا هم فريقان يقتصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا ذك وبمن معك قال طائركم عند الله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 ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا جمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 إنهم أناس يتقهرون، فإن جئناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين، وأنقرن عليهم مطرا فساء نقر المنذرين. قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ا الله خير ام تشركون أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ عَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةَ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ كُنْدِتُوا شَجَرَهَا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 انذاهم مع الله بل اكثرهم لا يعلمون ان من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء او يجعلكم خلفاء ان الله نعم الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته آه إله مع الله تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض آه إله مع الله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 بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون قَدْ وَعَدْنَا فَنَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تُنْشَرُونَ فِي الْأَرْضِ فَرَوْهُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ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 وَإِنَّهُ لهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحَقِّهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَجَّهْ إِلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم دعاءا ايضا واللوم دبين وما انتبه ابي العم عن ضلالتهم ان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 وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَفَزَعُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ آتِيهِ دَاخِرًا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 فمن اهتدأ فإنما يهتدي من نفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنفرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافر عنه ما تعملون